وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَإِنْ عِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً كبد